الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أحمد الله ورسوله وفينا محمد وعلى آله وصفه أجمعين أما بعد يقول بناه المجدد الشيخ الإسلام محمد أسنع رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن راب قول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قبر بطر الحق و غضب الله وسلم عليه وعلى آله واصحابه هذه الترجمة ذات ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربني ثم أعرض عنها عقدها الإمام المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبدالعاد وحمد الله تعالى في كتاب الفضائل القرآن الكريم للتحذير من العراب عن القرآن وبيان خطورة ذلك وأن من يرنب عن القرآن الكريم وعن هذا الكتاب العظيم كتاب الهداية وصلاح القلوب لا أحد أظلم منه لأن الاستثمان في الآية ومن أظلم بمعنى النفي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم عرض من كان بهذه نصيفة لا أحد أظلم منه أن يذكر بآيات الله أن عليه كلام الله أن يسمع وحي الله تبارك وتعالى وتنزيه تتلع عليه خيات الله يذكر بها ويعلم فمن كان بهذا ينصد عياداً لله تبارك وتعالى من ذلك فلا أحد أضرم منه إلا أن وبهذا العمل يضرم نفسه يظلم نفسه ظلما عظيما لأن نفسه محتاجة للهداية نفسه, نفسه محتاجة إلى الاستقامة إلى الصلاح نفسه محتاجة لتقوز بسعادة الدنيا والآخر نفسه محتاجة للأخذ أسباب, أسباب النجاة من سخط الله تبارك وتعالى ومن النار فإذا أعرض عن آيات الله حرم نفسه من الفضيلة وحرمها من الأخير وحرمها من أسباب النجاة فيكون بذلك ظلم نفسه ظلما عظيما ولهذا قال جملا وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه أي من كان كذلك فلا أحد أظلم منه لأنه بهذا الصليل ظلم نفسه ظلما عظيما وآيات الله آيات الله تبارك وتعالى الموض بها وحيه وتنزيله المستمن على هداية الخلوم وصلاة العباد وزكاء النفوس وصعادة الدنيا والآخرة فمن كان ينرب عن هذا الكتاب وتتلى عليه آيات الله تبارك وتعالى ويعلم مستكبراً ومعلماً غير مقدد فانما هذا الصنيع طالع لنفسه ومن عديم وقال امام المجدد رحمه الله تعالى عقد هذه الطغانه بيان خطوره ابعاد عن القران خطوره ابعاد عن القران خطوره ابعاد عن, عن ايات الله سبحانه وتعالى وان الواجب على المسلم ان يقبل على كتاب الله كلاوةً وسماعاً وتدبراً وعملاً بكتاب الله عز وجل ليكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله كبارك وتعالى وخاصةهم ثم أود رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الكبر بطر الحق وغمط الناس والحديث له وأن النبي عليه الصلاة والسلام دم الكبر وأخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى من كان دارة من الكبر فقال له بعض الصحابة إلا حدنا يحب أن يكون دوقه جديداً أو ونعلو كذلك فهل هذا من الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام أن كنه بقر الحق وغرض النصر الكبر بطر الحق فيرده وعدم قبوله وهذا موضع الشائر من إرادة هذا الحديث لهذه الترجمة أن إنسان عليه الحق فيرده تكبرا يرده تكبرا معرضا غير مخددا فهذا من الكبر من الكبر أن نتلع عليه الآيات أو نتلع عليه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويردها ردوا الناس للآيات الله أو لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا أحيانا يقول لأمور ما كان ينبغي للإنسان أن يرد آية من كتاب الله أو حديثاً عن الله صلى الله عليه وسلم لأجه لأن بعض الناس يرد الآية أو يرد الحديث لكون الذي ذكر له الآية أصغر منه سنه لكون الذي ذكر له الآية أو ذكر له الحديث أصغر منه سنه وماذا يغبك كان هذا الصغير أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن حفظ ولم تحفظ وتعلم ولم تتعلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام ربا حامل فقر إلى من هو منه ربا حامل فقر ليه فقر أيضا ليس من شرط أن ينقل لك الآية أو ينقل لك الحديثا يكون أفضل منك أو أعلم منك ممكن قد يكون حفظ آيةا أو حفظ حديثا في باب ما ولم يمضعيك فباب الناس يرد أحيانا الآية أو الحديث لكون الذي أخباره وذلك أو نقل له ذلك أصدر من سنة فيتكدر ويرد الأحيان ويرد الرسول عليه السلام والسلام وسافع عن ابن مسرود رحمه الله تعالى أثر عظيم جدا في بيان والتنبيه على هذا المعنى في أسباب أحيانا ضد معه الأحاديث أو الآيات أو الأحكام السرعية المدعمة بالآيات والأحاديث لأسلاف كافة جدا بينما الواجب على المسلم أن يعظم وحي الله وأن يعظم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعتبر هذا بال عظيم من أبوال الخير أن يبلغه الحديث من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى عليه أن تبلغ كل التي فيها هداية وأن يبلغ كل الذي فيه هداية لان بعض العوام يكون بالغ عمره 60 سنه 70 سنه وماضي في طريقه عامه غار قد وبدا واقضى ذلك ثم يغير مهله ويريمه الله سبحانه وتعالى بقبولا ثم يخبر عن نفسه ومر من هذه الحاله وقائع كثيره جدا يخبر عن نفسه يقول أن من البلد الكلاني ما أحب بلغنا هذه ولا أحب بلغنا هذه الحادي وقد يكون مختلف منطقة بعلماء سوء وأئمة الغلال ينشرون البدأ وينشرون الطراثة وينشرون الطرالات وينشع وينشر على أيدي ونعي لم يقف على من, من يعلمه الذدي ويعلمه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام قومي لتتثبت النفل هذا المقام الانسانيه الكرمه والله عز وجل سمائها الحبيب وسمعي كلام, كلام الله وكلامه اصول عليه الصلاه والسلام الله ورع وكذا ربما بالاصياخ الضلال او ببعض الاصياخ الضلال في تحذير من دعاه الحق في تحذير من الحق أن يقول لأتبائه إذا ذهبت إلى المراد الفلاني اهضع تستمع لشيء من الدرس وانتبع ثم يقول له هؤلاء إذ سمعت إليهم يبسلون عليك بيها ولهم أمارة وهذا موضع الشاهد يقول له وله أماره وأنا حدد لبع هذا الشخص من مدر يقول وهم يقولون له وله أماره ما هي قال دائما إذا تكلموا يقول قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام إذا تكلموا دائما قال الله قال رسوله تبا يفضل ما عنده إلا آياته أحد. يمر على هلق العلم الذي ي filters فيها الآيات ي filters فيها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويمر معرضا عن آيات الله وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حجبه زيوخ الضمم لا تسمع لهذا القرآن والعظم حجبه عن سماع آيات الله وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وقصروه على سماع أغاقينهم وأهوائهم وبدائهم وضللات وخراقات وأمور ما أنزل الله بها من صنقه فيعرض عن الآيات وإذا ناصفه مناصف قال يا أخي ابتق الله هذا الأمر الذي تفعل خطأ لأنه من قول الله تعالجه ما يفعل لماذا لأنه سبقا قدر تحذيرا ينزع له ويعرض عن آيات الله أحاديث رسول الله إذا ماذا صنع شيوفا ضلال بأتباعه ماذا صنع سلوه الضلال وإنك الضلال بأتباعهم وضعوا لهم قاعدة وضعوا لهم قاعدة للعراض عن الآيات والأحاديث فلا يسمع آية ولا يسمع حديث ولا يقبل بذلك بل كتر عليه الآيات ويكرع عليه الحديث فصول عليه الصلاة والسلام فيرد ذلك ولا يهاري بسبب ما قول يابد من شروط ضلال دعوه إلى ضلال المغارب قد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة من قبلية ما أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة من قبلية قال الكبر بطر الحق وقمط الناس قمط الناس أي حقوقا وأشياءهم ك يستطيل عليه يا يا متعال عليه لا يرى شيئا وتكبر على ايجاب الله تبارك وتعالى يكون بالاستطاله عليه بالاستطاله عليه و على الناس لها من من يستطيل على الناس إما أن يستطيل عليهم بأشياء هي موجودة فيه فعلا سفاءت موجودة فيه فعلا كان يكون مثلا عنده علم بالشريعة ليس عنده إذا جلس مع, مع الناس يستطيل عليهم ويقول أنا أعلم منهم وفي أن أعلم منهم وأنتم جرحان وأنتم كلا وأنا أعلم منكم وإلى آخر هذه السطالة وهي داخل في باب الكبر الذي دمروا الشعر. وأحياناً تكون استطالة بغير حق بغير حق يعني مشبهاته ليست في اللسان يقول له لو أنا أعلم منكم وأجهدهم وأبعدهم آمن لهم قد جاء في الحديث الصحيح أن عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أوحى إلي أن توابع إن الله قد أوحى إلي أن توابع حتى لا يضيك أحد على آآ آآ حتى لا يضغي على أحد ولا ولا يفخر حتى لا يضغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد قال العلمة رحمه الله بشارة حقيقة التكبر على الناس يأخذ منحية إما أن يستطير عليهم بغير حق يعني بالشفاة الليست موجودة تنفيذ فهذا في بقي أو أن الصغير عليه بسئلات هي موجودة فيه فهذا فخر والشريعة جاء بدمه هذا وهذا البغي والفخر البغي بالإرحى والفخر بحق لا يتوز الإنسان بيستطيل على الناس بل يكون وتراعي شيخ الإسلام الدينية رحمه الله مع إمامته وفاطله وعبادته ومكانته كان دائما يسمعون منه يقول ما أنا بشيء وأسكب بشيء ما أنا بشيء ورست بشيء يصنعونها مني ومثل غير من أهل الفضل والعلم والنبل يتواقع بينما الإنسان الذي يصنع بقلبه بشيء من الكبر إما أن يبغي أو يفخر على الناس وكل منهما مخارف للتواقع الذي ينبغي أن يكون عليه بالنصف وروي علي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكبر الذنوب عند الله أن يقول العبد اتق الله فيقول عليك بنفسك ثم أورد هذا الدخول علي بن مسعود رضي الله عنه في بيان الكبر عن الحق عندما يسمع بعض الناس الموعظة من شخص يرى أنه دونك أو مكانته أقل منه أو أنه أصدق منه سنة ومحو ذلك فمصر رضي الله يقول من أكبر الظروب عند الله أن يقول العبد اتقل له يعني يقول العبد لأخي ناصح الله ومذكرة اتقل له فيقول عليك بنفسك فيقول عليك بنفسك أمير المؤمنين عمر الخطر رضي الله عنه قال له رجل اتق الله هو الخليفة والمبشر من الجنة وصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكانته معروفة ومضائله معروفة قال له رجل اتق الله قال لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها هذا التواضع نقيله مثل ما أشاره بمسعون رضي الله عنه أن يقال للشخص اتقل له فيقول عليك بنفسك عليك بنفسك جاء زيادة ببعض المصادر أنت أمرني جاء ببعض المصادر عليك بنفسك أنت أمرني وجاء بطي لفظ آخر ببعض المصادر مثلك يوسيني فكذا قال المسعون مثلك يوسيني أنت تأمرني ما بقي إلا أنت جاي تعلمني عبارات كبيرة كلها من هذا القدير وقلاصة وأنه يرد الحق الذي جاء به يرد الحق الذي جاء به فالواجب على المسلم أن يعرض نفسه على قبول الحق على قبول حق ممن جاء به في هذا المقام أيضا لا بد من التنبيه أن ماء صغار السن مباعا الشباب بعض الناجع عندما يريد أن يخاضب كبيرا في موعدة أو في نصيحة لا يبس من ولا يبس أيضا من ولا يبس من احترام فيصاب من أمام أحيانا بنفرة أو ولا تلق قلب او عدم اقبال الهوت مجالا فيتكلم بعض الشباب وبعض الناس مع من هو اكبر منهم بعلوم وخطاب فوقاني عبارات فوقانيه وهو آمر او كان ولي امر لا او نقر ذلك منا يسهل من انانا ينطق فهذا خطا وهذا ايضا خطا رد الحق خطا وايضا الاساليب الذي يتعامل بنا بعض السبال وبعض الناجئ في مخاطبة الدمار أو مخاطبة ذو المكانة أو ذو الفضل هذا ليس من الذي ينبغي أن يكون عليه من يدلو إلى الله سبحانه وتعالى وليس من الأدب الذي ينبغي أن يتحلى ذهب الداعي إلى الله جل وعلا وأثر المسعودية يولد علماء التفسير عند قول الله سبحانه وتعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِلْ لَهُ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِلْ لَهُ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةِ بِالْإِذْنِ فعدد من علماء تفسيرهم من جليل الطضري وغيره أوردوا أثر المسعود هذا عند تفسيرهم بهذه الآية الكريمة وفي الصحيح عن أبي واقل اللي في الله عنه وأنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل ثلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فوجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خمسهم وأما الثالث فأجبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحي الله منه وأما الآخر فأعرض, فأعرض الله عنه ثم أرد المصنف رحمه الله هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صديقين عن أبي راقب اللي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه والناس معه أي كان عليه الصلاة والسلام في مجلس تعليم مجلس تعليم ووضع ووضع وبيال ونصف و الناس معه حول النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون له صلاة الله عليه الصلاة والسلام و كانوا في استماعهم لهم صلى الله عليه وسلم كأنما على روزهم أقل من استكتاندهم و هدوئهم و قمابلة الفوزهم و حسن استماعهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذ أقبل ثلاثة نافر إذ أقبل ثلاثة نافر أي بهذا المجلس مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل إثنان إثنان من هؤلاء الثلاثة أقبلوا على المجلس وذهب واحد واحد منهم استمر في طريقه ولم يقبل أصلا على مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم معه قال فوقف أي الإثنان وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها رأى فرجة في الحلقة يعني رأى مكتسع يسعر أن يجلس حيث يكون في الحلقة في داخل الحلقة مع الحلقة من ضمن الجلوس في الحلقة فجلس في الحلقة وأما الآخر الذي هو فجلس خنفه فجلس خنفه وفي الحديث النماء يأكل الدئ من غنم قاصر فجلس خنفه وأما الثالث أدبر دائما هذه الحالة الثانية أحدهم وجد فرجا ودخل الحلقة جلس خنف الحلقة والثالث أدبر استمر النبي عليه الصلاة والسلام لدرسه وحديقة ومعرضه ثم لما انتهى قال ألا أخبركم عن النظر الثلاثة ألا أخبركم عن النظر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله فآوا الله تأمل عظم هذه العبارة في بيان مكان الطالب من ديب الله عبارة عريبة طالب العلم عندما يأتي إلى حلقة العلم ويجرس فيها ويقرب ويحرص على الاستفادة هو العمل الذي قام به حقيقته كما في الحديث أوائي الله, الله لأن حلق العلم هي التي تقرب العبد إلى الله وتدنيه منه وتبيذ الحلال والحرام والأحكام وتزير عن السبهات وتحدر من الماضي وكلب أناس وأناس وحققت لهم الخيرية والرفع والسعادة والفلاحة في خلق الهلم فإذا حقيقة مجالس العلم مجالس الهلم الشععي الذي يبين بها دين الله سبحانه وتعالى حقيقته أن من أتى إليها وقصدها وجلس بيها أوأ إلى الله والجزاء الجنس جنس العمل والجزاء من جنس العمل قال أما أحدهما فأوأ إلى الله فآواه الله ومن آواه الله لا يضيع من آواه الله لا يضيع بل إن سعادته وراحته حقا متحقق في الدنيا لا في الذي آواه في العالميه ومن اعظم اا اسبال اا وتوفيقه وسعادته ان يكون المؤمن هم بالعالمين مسلم في غلاه سبحانه وتعالى فالتبر النعم عاغماً منه قال أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه أما الآخر فاستحيى فاستحيى الله الذي جلس خلف الحلقة جلس خلف الحلقة استحيى ما هذا الحياة؟ مانع حياء من المال لم يبلغ ولا في التربيه قد يكون الصحيه ان يتقدم مثل صانع اجتهدا وحيائه منعه بدنا من التفقد وفي حلق العلم هناك العلم طالب العلم من العالم حرم العلم حرم العلم. العلم ولا حياءة الدين إذا كان يستحي بمعب الدين يقوم مثلا على خطأ أو مخالطة أو يجهل رقمك ويقال لإسرائيل الشيخ كل هذا النوع من الهياء يحرم الإسلام من العلم ولهذا قيل إثنان يحرمان من العلم الكبر والحياة الكبر والحياة الذي يتكبر عن السرع والذي يستحي من السرع هذا كله من الشالة تحلم. تحلم قد يكون هذا السحية حياؤه من هذا النون حياء يتقدم أن يقرب من الصاحب وقد يكون حياؤه شيء آخر وهو أنه أراد أن يذهب أراد أن مثل الأول لكن الذن او الذي ذهب لكن يستحي من الذهاب يستحي من ان فجلس منعه حياؤه الي احيانا بعض الناس يمر مثلا مجلس علم وامرسه تدفع الى لكن يستحي يسعى كيف الآن أشياء وعلم وعلمناس يألسين ويستمدون ونأتها فيجلس حياتي والأقرب الله تعالى يعلم أن, هذا الرجل, إن هذا الرجل جلس لهذا السبب لأن جاء في رواية عن الحاكم جاء في رواية عن الحاكم في هذا الحديث قال فمضى قليلا ثم جلس مضى قليلا ثم جلس في رواية الحاكم فمضى قليلا نشأ أراداً يمسي ثم جلس منعها الحياة من آآ آآ من أن يلق وقد قال نبينا عزيز الصلاة والسلام الحياة لا يأتي إلا الحياة لا يأتي إلا بخير الحديث الآفة قال الحياة خير كلهم فنفعه هذا حياة نفعه حياة نفع عظيمة فجلس فقضر <تصفيق> الجزاء والثوان قالوا أما الآخر فاستحيا فاستحيا الله من المنم الله راكي فاستحيا, فاستحيا الله منه والحياة كما في هذا الحديث كما في القرآن أن الله لا ما بعض يغافل الله سبحانه وتعالى فل جاء في ما يقول على أن الحيي اسم الأسمان كما في حديث سلمان قال إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِمٌ وَاستَحْيَ مِنْ عَبْدًا إِذَا رَفَعْ عَلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرَدْ لَهُمْ أَصِرُّهُ اللهم اجعلنا من أهل الإلم وقلنا بك قلنا أهل الحق والهدى يا رب العالمين واصلنا شأن لكم فخالف أما الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه استحيى فاستحيى الله منه و استأله الله منها هل يص封 مغافى الإله جall 와علا والقول فيها كالقول جميع الصفال والقائد ف وهذه أن الصفال تضاف إلى الله جال وعلا موفى جلاله وكما ده ، فنقول في الحياة كما نقول في السام؛ كما نقول في المصر كما نقول في العلم كما نقول في الترادة كما أننا نقول له سمع لكن كالأسمع وبصر لا كالأبصار وإرادة لا كالإرادات وعلم لا كعلمة غيره فلهم حياء لا كالحياء حياء يليكم جلدي وخميه سبحانه أيضا قاموا لنا حياء الله سبحانه وتعالى حياء برم وفضل وإنعام وإكرام وعقاء ولهذا قال قال عليه الصلاه والسلام يستحي من حد الافه عليه ذلك فحياه سبحانه وتعالى حياه ضر وغضر ويبقى طام وجو وبعضه فاذا هذا الذي يستحيي يستحيي الله من يفوز بمال السيئات وعليه الماضي ا ا الذي لمقابل حياته لمقابل حيات استهي الله منه وأما الآخر وأما الآخر فأعرض, فأعرض الله عنه الآخر آرض عن مجلسه فعرض عن مجلس, عن مجلس عن العلم فآرض فعرض عنه فآرض الله عنه فآرض الله, الله سبحانه وتعالى عنه. والجزاء من ديس الجزاء من فاق وقد قال الحديث محمول على أنه أعرض من غير علم فأعرض رغبة عن العلم وعدم كرص على العلم لا عن علم لكن أحيان الإنسان يذهب ليس معلوم وإنما يذهب مقارن لعذر من العلاء الضرف من الضروف أو أمر من الأمور فلا يقال أعرض ما أعرض الله معنا والنبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره يتكلم بوحده ولهذا من الخطأ من الخطأ أن ينزل الإنسان لذلك هذا هذا ما أغل أشخاص يرى شخصا مثلا قام ومشى من حرقة العلم يقول هذا أعرض أعرض الله معنا لأن الحديث محمول على ماذا محمول محمول على الإعراض من غير عذر وما يدريك أن الذي قام أو الذين قاموا قلوا أو كثروا عندهم عذاب قد يكون الإنسان في حلقة الإلم ويقوم لأن مثلا بلغه من أحد أولاد المريض أو ضرورة أو تذكر متعينا أو أمر من النمو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أعرض فأعرض الله عنه تكلم بماذا لوحيه تكلم عليه الصلاة والسلام لوحيه فإذا مثل هذا ما, ما نجلس أن على شخص معلق لأن الحديث محمول على من أعرض عن حلقة العلم بغير عذر فإذا نزل الإنسان مثل هذا الحديث على من قام من حلقة علم أو ذهب عنها ونزل عليه الحديث ما ندرك أنه عذر أو عذر أو عذر لم يتمكن بسببها من الجلوس في مجلس المهن. هذا أمر مهم للغاية يجب أن يتنفى له تجنباً لخطاة هذا المكان الحديث في فضل مجال السلم والمكانة العظيم الذي يفوز بها طالب الهن وأن من يقبل على حلقة العلم فقد أوى إلى الله وفي هذا البقاء نقيد فائدة ثمينة جدا علقها ابن عقيم رحمه الله بكتاب دار السعادة على هذا الحديث يقل من سطر لكنها والله ثمينة جدا يقول رحمه الله فلولم يكن, يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه ولا يعلم عنه لكثابه طبلا بعيدها والدكتور يقول ابن رقيه محمد الله فيه. في التحدار السعادة فلولن يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤوي ولا يعرض عنه لكفى به قضرا لكفى به قضرا صلاح وأما الآخر في السحية والخيام سيقة مساعدة من فلأ الظلم وأما الآخر في السحية السحية الضغم الأول والثالي كيرام ما في مسامع لديه الذي اا قبل على طلب العلم والذي جلس فيها حياه والذي العلم قسم من تعالى قال العلم من الله تعالى قسم الناس بهذه الباغده اقسم بكم العلم قسم معلم قسم معلم او عالم يعلم الناس وقسم قالوا علم وقسم مستمع وقسم موعد في أقسام الأربعة هذا المعنى جاء عنه من مسعود مسعود رضي الله عنه قال كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكون من الضابع فتهلك يعني موعد وهذه الأقسام الأربعة موجودة لعسان الأضعاء كلها موجودة في هذا الحديث أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه تعلم الذي دخل في الحرب والمستمع هذا الذي أصلا كاد أن يذهب لكنه استهيه وجلس جلس مستمعا وفي الحديث هم القوم لا يشقى بهم جديد والأضاء ذلك المعذوب وأنه سعود رضي الله عنه كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكون النطابة فتحبك قال قتادة رحمه الله في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم فعلموا أن يكون أنفق مالاً وبحسب مليء من الضلالة أن يختار حديثاً باطل على حديث الحق ثم ختم رحمه الله بهذا الأثر العظيم في تفسير هذه الآية من سورة لقمان ويقول لهم تعالى ومن الناس من يستعي الحديث ليضل عن سبيل الله بغيرهم المسروض رضي الله عنه هذه الآية وقال والله لدي لا إله إلا هو وإنه الغناء وقول إنه الغناء هذا تفسير للهو الحديث ببعض أخران لبعض أفضل أنهو الحبيث يشتمل كله وكل بعض ومن ذلك هم لتفسير المسعود رضي الله عنه وغير ورقوة ورقوة المسعود رضي الله عنه وغير من الصحابة والتابعين في بيان معنا هذه العالم ومن الناس من يشتري لهو الحبيث ليضل عن سبيل الله بالغير. قتاد هنا يفسر قوله يشتري لهو الحبيث ويزيل توهم قد يقع في بعض الأدهام أن اشتراء لهم الحديث اشتراء لهم الحديث أن يدفع الإنسان مالا ويأخذ من مخاملة قد يكون هذا فهم رعا الناس لحيث أنه مثلا لو أنه استمع الأغاني او مثلا أهدئت له أغاني وأخذ يستمع إليها يقول أنا ما اشتريت لهوا الحديث فلا تنضبق عليه الآية الآية الآية, من من الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديد أنا جاءت من ما اشتريت له فتحت المذيان ووجدت الأعاني واستمعتين ما اشتريت وذا دفعت فلوس فلا تشمل للآية ومن الناس من يشتري لهو الحديد فقتادا رحمه الله تعالى في هذا الأثر أزال أراد أن يزيل هذا التوهم وهذا الفهم الخاضر وأراد أن يغير أن اشتراء شراء له الحديث لا ينزل لدفع الثمن مجرد أخذ وقبوله واجتماعه يعد الشراء وتتناول الآية من كانت كذلك يقول رحمه الله تعالى وجاء في بعض المصادر لأنه حلف قال أما والله لعلّموا أن لا يكون أنفق فيه معناً فيه أين هو الإحذية لعلّموا أن لا يكون أنفق فيه معناً يعني ما يدفع فيه لم يدفع فيه معناً وجاء في بعض المصادر الإضافة في, في, في, في, في, في الأهل واليومين قال والأمان الله لعله أن لا يكون أنفق فيه مالا ولكن شراؤه استحبابه ولكن شراؤه استحبابه شراء له الحديث أن يستحب له الحديث مجرد لا يكون بالإب الأغاني ويسمع الأغاني تنطبق عليه الآية أنه اشترى هذا حتى لو لم يدفع ريالاً ولا هذا المواحدة قال ولكن شراؤه استهبال وبحسب رأي من القرانا وبحسب الرأي من القرانا أن يختارع حديثا باطلا على حديثها الا من المصائب العظيمه من المصائب العظيمه أن بعض الناس يكون عندها المدير في سياقه او في بيته فيدير المدير يدير المدير فيموبدئ كما لكمان جديرا جدا أو يمر بدرس نافع يحتاج الدين وفي عبادة إلى الله يمر بحديث النافع في أمور دنيا كل هذا يضطر المذياء عنه حتى يقف على أولياء ويثبت عليها المذياء معرضا عن القرآن معرضا عن العلم معرضا عن الأمور النافعة له في دنيا ويشتغل بلاه الحميد ويشتغل بلاه الحميد تنطبق عليه ومن الناس من يشتري لهوان قال وبحسب المرء من الظلام اي يكفي الانسان ضلالا وشررا ان يفترى حديثا على حديث حق ان يفترى حديثا باطلا على حديث حق وقيل ايضا بعض المصادر ان يفترى حديثا باطلا على حديث حق وما يضر على ما ينفع فمن كان في هذه على نفسه والعيال بالله جنايا عظيمة وبما أننا تحدثنا عن السياعة وما فيها الآن الوثاء الاسطماء سواء المذياء أو الأشرطة أو كذلك الآن الـ الـ السيديات يعني الآن مع التطور ما طلبت العلم عند السيدي كامل في جميع دروس النعيمين ويضع فيه في, في سيارته أو أكبر من سيلي أجلس أطرع فيه جميع دروس النعيمين أو غير من العلم ودائما فيه سيارته يستمع إلى الان هذه النعمة العظيمة التي يسر الله سبحانه وتعالى التي يسر الله سبحانه وتعالى للناس من الناس من وفقه باستعمالها في الخيء ومنهم من والعيادة بالله استعملها بالصحب لا يسمحيه أبدا الأغارين بل بعضهم لم يكتفي بسماع البعض إذا جاء عن إشارات المؤمن أو التجمعات الناس ربع الصوت ربع الصوت بصوت مزعج جداً او مثلا يمروا في, في, في الصحراء مره قمنا مع الواحد في, في الصحراء ومعنا ايضا شخص طريف فجلسنا بين الصحراء وبين الجبال نرتاح قليلا فمرت سياره بسلعه وصوت الاماني في اعلى ما يكون وتغرب الجبال يمين و الجدوة و شما فنوعده قال ايش هذا ما استغلت منه فهذا بالطريف اللي معنا قال يا شيخ هذا ما نريد ان يحسد الجبال قال هذا نريد ان يحسد الجبال يعني يريد ان الجبال حتى الجبال تسمع ما عنده فبعض الناس مصاد بعطب في فكرة وفي عقلة وفي تفكيرة وفي ادية للناس ما نسمع حتى الناس من اذا الآن بعض الناس حتى مدلاً في بيته يقول إلى جواره رجل صالح من أهل القرآن ومن أهل الذكر ومن أهل عبادة بصوت عالي جدا يؤذي هذا في بيته إذا أراد أن يقرأ القرآن تدخل عليه يدخل عليه هذا الصوت المنكر داخل بيته هذا يقصر في بيته فإذاً لنا المناسب جداً أقول ذلك أصلاً لمن كان مبتلاً أن يدعو نفسه بالغمان يقرأ هذه الآية يقرأ كلام المسرين لها ويسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه ونسأل الله الكريم ربنا للعرص العظيم جميعا وأن لا من الله والحبيث ومن كل ماضل وأن يعيدنا من كرات الأخلاق والأهواء والأدواء وأن يصليح لنا شأننا كله وأن لا يجيلنا إلى أنفسنا ضرب الزعين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التغني بالقرآن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن وفي رواية لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يدهر به ثم عقد الإمام المجدد شيء الإسلام محمد الله رحمه الله قد يترجم باب ما جاء في التغني بالقرآن وجعلها خاتمة لكتابه النافع مبارك فضائل القرآن قد باب ما جاء في التغني بالقرآن التغني بالقرآن أن يقرأه أنقاري والتالي بصوت يجهر به. ويجسد تحسين صوته وتجميل صوت بالقرآن الكريم ثم مع هذا التحسين والتجميل والتزميل صوته بالقرآن الكريم يعد ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويستشعر ما جاء الحديث الذي ذكره المصدف رحمه الله تعالى قال عنابي بغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أدن الله لشيء ما أدن الله لشيء ما أدن للبي يتغنى بالقرآن, بالقرآن قال وفي رواية من نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يتعر به يتعر به قوله ما أدن الله أدن أي استمع أدن أي استمع ومنه قول الله تعالى في سورة الانشقاق إذا السماء انشقت وأدنت لربها وحقا أدنت أن يستمعت الله لها في الانشقاق ذلك أن تكون مستمعة مضيعة أمر ربنا سبحانه وتعالى أدنت أن يستمعت أيضا ما جاء في قوله تعالى ومنهم من ان هو اذن فاذن خير لكم آآ آآ ويقولون نعم ويقولون هو اذن ومنهم اا ومنهم الذين يظنون ان النبي يقولون هو اذن اذن خير لكم هؤلاء القوم المنافقين وسبات المنافقين كما في سوره التوبه انهم يقولون أن النبي اذن اذن يعني يقول بعضهم لبعضهم ها هليكم افعلوا ما شئتم ونذهب إليه ونقول له نعتدر لاي العذر اسمع هو أذن اسمع أي شيء نقوله يصدرنا أذن أذن لاسمع أي شيء نقوله فشاهد أن معنى كلمة أذن أو أذن أي سمع فبالحبيث قال ما أذن الله لشيء ما أذن الله شيء أي ما استمعه فهذا فيه أن الله يجب سبحانه وتعالى أن يستمع وفيه لا تستمع سبحانه وتعالى أن يستمع لمن يتلو القرآن ويجمل صوته ويحسن صوته في القرآن فهذه من أعظم القرآن ومن أعظم الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى قال ما أذن الله بشيء ما أذن يتغنى قال و في رواية لنبيا حسنا الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به لا. يجهر به يرفع الصوت و لهذا قال أهل البناء قالوا أن قولا يجهر به مفسر بي يتغنى بالقرآن و بعد قالوا يجهر به و يحسن صوته و يحسن منهما من منار القليل في تحسين الصوت مع أيضا رفع الصوت تحسين الصوت فحسن الصوت و الصوت في قولة يجهر به فيتغنى بالقرآن يتناول الأمرين معنا يتغنى بالقرآن يتناول الأمرين معنا الله تعالى رفع الصوت به فلا وثلت مع تحسينه وتجميل الصوت به. تلاوة القرآن أيضاً من غير تكلف كما ذكر ذلك من أهد العلم الإمام أحمد رحمه الله قاله يتحسنه بصوته من غير تكلف يتحسنه بصوته من غير تكلف أما التنفر والتكلف فهذا من غير تكلف تخصيص ملينا بي هل لها مفقوم؟ عبد من حباد الله؟ قولا في الحديث ما أذن الله لنبي فيها مثل ما تمت الإشارة أن الله سبحانه وتعالى يحب سماع ذلك وقد يكون لذكر النبي مفهوم وقد يكون المعاد أيضا كل مما ترى القرآن مثل ما سأزاد من حديث الآخر ليس منا من لم يتغنى القرآن مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك من عباده وأن يتمنوا بالقرآن ويقسم أصوارهم بالقرآن وعن أبي لبابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يترمنا بالقرآن وهو أبو داود بسند تيد ثم أود رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يذكر ذلك عليه الصلاة والسلام وحذرا وأن مقام القرآن أن يأهل بين الإنسان ويتمده ويقول له مكان في قلبه وأن يقرأه معظما له ثانيا محسنا صوتا مجمنا صوتا بكلام الله تباعة وتعالى متقدما لله عز وجل بذلك قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وعرفنا أن التغنى بالقرآن المراد به المراد به أن يطلع صوته بتلاوة القرآن الكريم وأن يحسن صوته يحسن صوته ويجمن صوته بالقرآن الكريم وإذا وفت العبد لهذا المستوى في الثلاغة وفي الأداة لكلام الله سبحانه وتعالى وصادقا مع الله مقبلا على الله كم لتلاوة من الأثر عليه وعلى من يستمعين وكم من الأناس الله يسمع قراءة القرآن وتلاوة كم من الناس هداهم الله في صلاة التراويح؟ آيات دمر علي أثناء صلاة التراويح تغير حياتها تغير حياتها والتمامة خوفاً من الله وإقبالاً على الله درقة لمعاصي وذنوب فالشهد أن هذا من أعضر الخير أن يعتني الإنسان للعبد لا يعتني العبد للطرآن آه الكريم آه تغنيا به أي تحسينا مع رفع صوت به في ابتلاوه فالعلم رحمه ونباره تعالى قال في قولة ليسا منا لم يتم أنني تغنيا قال فيه معنيان أحدهما يجعله له مكان الغني لأصحاب من محبته له ولهجه يتغنى بالقرآن أن يكون عنده حفاوةً به وانتماماً وعنايةً واستماعاً وتلدداً بسماع القرآن مثل محبة أهل الغنى من الغنى أو أشد منها عندما يسمع إلى آيات الذات وكلام الله سبحانه وتعالى قال والثاني وهو الأغهر والأغهر عالم أنه يزينه بصوته ويحسنه باستطار يعني يزينه بصوته ويحسنه باستطار لذلك يحاول أن يجمل ويزين صوته بالقرآن من غير تكلف كما نفها إلى ذلك من إمام رحمه الله تعالى ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه من قوله سبحانه وتعالى الله وسلم محمد الله محمد بن خير على هذا الكتاب وعلى مواقع وان يرفع درجاته في العالمين وامنن على منزلته في قصر الجوساء في جنات النعيم وان يرفقنا جميعا بالصالحين من عباده وان وفقنا لكل خير وان فهمنا مما علمنا وان يجعل ما علمناه قطعه لنا ما علينا وان يهدينا اليه صراطا مستقيما اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمه اهلنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاذنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والمرتراحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا والواردين والمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموال اللهم أعنا ولا علينا وامكر لنا ولا تنكر علينا واهدنا واسكر الأودى لنا وصلنا على منضغ علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أولين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل جوبتنا واصل جوبتنا وثبت هجتنا واهد قلوبنا وسدد أمسنتنا وسلل سقيمة صدورنا اللهم آت نفوسنا تقواها سكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاذا اللهم إنا نسألك البدى والتقى والعثة والغنى اللهم إنا نسألك الثبات في الأرض والعزيمة على الرسل ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلباً زليماً ولساناً صادقة ونسألك مفتير ما تعلم ونعوذ بك مشارك ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت عدام الغيوب اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماغن فينا حكمك عدن فينا خضائك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استطرق به في علم عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قدومنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهابا ومومنا وغمومنا اللهم أعطي رفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زيننا بزين كديما واجعلنا مدادا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم ألنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يطربنا إلى حبك اللهم إنا نعود بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم ونعود بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم. نعم الله لا عذنا إريج سو ولا تكن إلى أننفسصلنا او فيل أصلح لنا شأننا كله لا إها إلا, إلا, إلا أن اللهم ما إنا السرك بسمائك الوس العليا اليا وبك الله لا إلىها إ أن أن تم لنا شهرنا الوف اللهم ن لنا ش الوفيك اللهم اختل لنا شهرنا بأخران اللهم وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وذرياتنا وأزواجنا من النار يا حيو يا قيوم ياذا الجلال وليك اللهم اجعلنا ممن اعتق رقابهم من النار بمنك وفضلك ورجودك يا من نال يا جواب يا كريم اللهم إنا نسألك ياحيو يا قيوم ياذا الجلال وليك أن تبلغنا ومغانا القادم على أمن وإيمان وسلامة وإسلام ورضا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعب علينا هذا الشهر أعواما عديدة أن أزمنك المدينة على طاعة وعبادة وذكر وشدك وقصر عمل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك تعلم طاحنا وعجسنا وقلة حينتنا وأنه لا حول لنا ولا قوة إنا به اللهم أفلتك إنا إلى حسنا قرف تعي واجعل مواسما الخيرات لنا مرتقا إلى الخيرات وسلما اللهم اجعلها مرتقا لنا إلى الخيرات وسلما ومغنما لكل فضيلة يا حي يا قيوم يا الجلال والإكرام اللهم آمن في أوطاننا واصل عدمتنا وولا تأمورنا واجعل ملاياتنا في منحابك والتقاك واجتبع رضاك أرب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهذاك واجعل عمله في رضاك وأعنو على طاعتك يا حلو يا قيوم يا بالجلال والإكرام واجزه عن المسلمين خير الجزاء يا حلو يا قيوم اللهم وفق جميع أولاك أمر المسلمين بما تحكم وترضاه من سبيل الأقوال وصالح الأعمال اللهم ولني عليهم ضياعا اللهم ولني عليهم ضياعا اللهم ولني عليهم ضياعا واصرف عنهم شرارا مياحا يا ايوب يا ذا الجلال والكمال اللهم اقسم لنا ما يقولون بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن بقينا ما تقول به علينا مصائب الدنيا اللهم كننا باسمنا وإلى وأفصلنا وقوتنا ما احيتنا وجعنا بالمننا وجعا ثارنا علما برنا وصمنا على من عادانا ولا تجئ المصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصد علينا من لا يرحمنا سبحانك الله بحمدك. أهل أهل أهل وطلق وطلق اللهم بحمدك ارشدوا الله الى دين الله استغفروا وادعو غيري اللهم صل وسلم وبارك ہوں سوال اللہ سبھی واحد وغیرہ